محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن بفاحشة فعليهن نصف على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة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 الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بلكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما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 من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل واعتدنا للكافرين عذابا الاخر ومن يكل الشيطان له قريلا فساعد يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ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 والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولي وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا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 فَتِلَه اَوَمَر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما بنا الم تر الى الذين هوت نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا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 قد دع بجهنم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 رَادَ عَرِيمَةَ وَلَهَدَيْنَا هُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصَّدِيقِنَ وَالشُّعَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ كفى بالله علماً يا أيها الذين آمروا خذوا حذركم فانفروا ثباتاً أو انفروا جميعاً وإِنَّمِن قُم لَمَن لَّيُبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ صِيبَةٌ قَالَ قَدَّ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَيْداً ولئن أصابكم ضلٌّ من الله لا يقولن كألم تكون بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم ففوز فوز عظيم فَالْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمَنْ يُقَاتِلْ في بِذَنِّه فَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ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 الذين قيل لهم كفوا أيريكم وأقيلوا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية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 وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا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 يقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا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 in hasiba Allahu